بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَاسِمٌ مِّنْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّسْتَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن وَنَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ من السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱثْنِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَهُمُّ قَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِل إِلَى هَارُونَ وَلَهُم عَلَيَّ لَظَمٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني ولم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من